إني وجدت مرأتا تملكهما وأوديتني كل شيء ولها عز نافع. وجدتها وقومها يسمون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان وأعمّ لهم. وزيّن لهم الشيطان وأعمّ لهم فقضّتهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يصدون؟ توقون ما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال وصدقت وصدق أنكم من الكاذبين اذهب الكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تولع عنهم فابو ماذا يودعون؟ قالت يا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 والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك قالون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون